أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لون الألباب.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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَاهُ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَافَرَ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا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 ك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أوثا، من ذكر أو أوثا بعضكم من بعض. Falahin hajaru, wa a'urju min diyari, wa auzu fi sabili, wa qatilu, wa qutilu. La'ukaffiran anhum syyaatihim, wa la'udhiklan anhum jannah tejri, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثواب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 Takwur Rabbuhum, Lham Jannatuj Tjiri, Lham Jannatuj Tjiri, Di Tahtah Al Nahr, Khalidin Fihah Nuzulah Min Aynillah, W Ma Aynillahhi Khairul L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 لا kecasangan Allah bag者 tidak l stacks cima asli mereka terima kasih punya thanh Госud Enницы Allah terima kasih يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون